يا معشر الجن والانس إني قد أنصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأرى أعمالكم فأنصتوا لي اليوم إنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق صاطع مظلم ثم يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أو بها تكذبون شك أبو عاصم وامتاز اليوم أيها المجرمون فيميز الله الناس وتجث الأمم يقول الله تعالى وترى كل أمة جاثيه كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون فيقضي الله بين خلقه إلا الثقلين الإنس والجن فيقضي بين الوحوش والبهائم حتى إنه ليقيد الجماء من ذات القرن فإذا فرغ الله من ذلك فلم تبقى تبعة عند واحدة لاخرى قال الله لها كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ثم يقضي الله تعالى بين العباد فيكون أول ما يقضي فيه الدماء ويأتي كل قتيل قتل في سبيل الله تعالى وهو أعلم فيما قتله فيقول يا رب في فيقول تعالى وهو اعلم فيما قتلته فيقول يا رب فيما قتلت لا لأن هنا قال قتلته لتكون العزه, العزة لك خطأ قال فيقول تعالى وهو أعلم فيما قتلته فيقول يا رب قتلته لتكون العزة لك فيقول الله صدقت فيجعل الله تعالى وجهه مثل نور السماوات ثم تسوقه الملائكة إلى الجنة ثم يأتي كل من كان قتلا على غير ذلك فيؤمر من قتل فيحمل رأسه من قتلا قتل فيحمل رأسه تخشب او دمان نعم تخشب اوداجه دما فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني فيقول وهو اعلم فيما قتلته فيقول يا رب قتلته لتكون العزه لي فيقول له تعست ثم ما تبقى نفس قتلها الا قتل بها ولا مظلمه الا اخذ بها وكان في مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء رحمه ثم يقضي الله بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماء فإذا فرغ الله من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق كلهم ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد شيئا من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه فيجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير وملك على صورة المسيح عيسى بن مريم فيتبع هذا اليهود ويتبع هذا النصارى ثم تقودهم آلهتهم ثم آه آه آه الذين يعبدون غير الله يعبدون من غير الله وهم اولياء لله وأنبياء أو, او رسل هؤلاء يمسهم شيطان ليس ملك الشيطان الذي أمرهم أن يعبدوا هذه المعبودات ولما نزل قول الله جل وعلا إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون قال الكفار الآن نخص محمد كما ذكر جاب بن الزعبار وقال انك تقول كذا وكذا وإن عيسى ابن مريم وعزير وأم عيسى معبدات معبدون يعبدون فمعنى ذلك أنهم حصبوا جهنم فأنزل الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر فالحزن فزع أكبر هو يوم القيامة فالذي يمثل للعابدين إذا كانوا يعبدون أولياء أو أنبياء أو غيرهم ممن لا يرضى أن يعبد يمثل لهم شياطين بصورة تلك المعبودات فيقال لهم اتبعوا معبوداتكم فتتساقط في جهنم ويتساقطون خلفها كما قال الله جل وعلا في هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ملائكة مكرمون عن هذا نعم قال فيتبع هذا اليهود ويتبع هذا النصارى ثم تقودهم آلهتهم إلى النار فهذا الذي يقول الله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون جاءهم الله فيما شاء من هيئته فقال يا أيها الناس هيئته وهذه بها الفاظ منكرة في الواقع فيها... هذا ثبث الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم في حديث, بي... حديث أبي وريرا وابي سعيد هذا المقطع الذي ذكره ولك ليس في هذا وقال اللي... إذا ذهب الكفار إلى النار يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون يأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا رب ننتظره فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه يعني يعرفونه بصفاته التي تعرف بها إليهم في الدنيا وكذلك لما جاءهم أول مرة وهذا معناه أن الله جل وعلا يتراء لهم في الموقف عدة مرات ولكن هذه فيهم امتحان فيها ابتلا وامتحان فلهذا جاءهم صورة غير الصورة التي يعرفونها ليمتحنهم فإذا توقفوا قالوا هذا الكلام قال لهم جل وعلا هل بينكم وبينه آية فيقول نعم الساق فيكشف عن ساقه فيخر له كل مؤمن ساجدا ويبقى المنافق إذا أراد أن يسجد خر على قفاه يكون ظهره طبقة واحدة ثم يضرب بينهم بسور كما قال الله جل وعلا فضرب بينهم بسور الله باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم يعني المنافقين ينادون المؤمنين ألم نكن معكم يعني في الدنيا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وورتكم الحياة الدنيا حتى إلى آخر الآيات، فهذا ثبت أما هنا يقول بهيئة بهيئة ربما يكون الراوي روى ذلك بالمعنى لا باللفظ. نعم. قال فإذا لم يبقى إلا المؤمنون فيهم المنافقون جاءهم الله فيما شاء من هيئته فقال يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون فيقولون والله ما لنا إله إلا الله ما كنا نعبد غيره فينصرف عنهم وهو الله الذي يأتيهم فيمكث عنهم ما شاء الله أن يمكث ثم يأتيهم فيقول هذا خلاف ما في الصحيحين الصالحين إنه ينصرف عنهم ويذهب بل يقول لهم هل بينكم وبينه آية فيقولون نعم إلى آخر ثم اتبعونه وبعد اتباعهم له يعطون أنوارهم لانه تضرب عليهم ظلمة ما يرى شيء فيعطون أنوارهم كل يعطى نوره بقدر إيمانه الذي كان يعيشه في الدنيا ولهذا المنافقون يعطون انوارا قليلة ثم تطفأ يسألون ربهم ربنا أتمم لنا نورنا إلى آخره نعم قال فيمكث عنهم ما شاء الله أن يمكث ثم يأتيهم فيقول أيها الناس يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون فيقولون والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره فينصرف عنهم وهو الله الذي يأتيهم ثم فيمكث عنهم ما شاء الله أن يمكث ثم يأتيهم فيقول يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بالهتكم وما كنتم تعبدون فيقولون والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره فيكشف عن ساقه ويتجلى لهم من عظمته سيادات هذه كل زيادات منكره <تصفيق> ما يعرفون أنه ربهم فيخرون سجدا له على وجوههم ويخر كل منافق على قفاه ويجعل الله سبحانه أصلاب المنافقين كصياصي البقر صياصي البقر يعني قرونها. قرون <تصفيق> البقر يعني أنها ليس فيها مفاصل لا. قال ثم, ثم يأذن الله لهم فيرفعون رؤوسهم ويضرب الله بالصراط بين ظهراني جهنم كقد الشعر أو كعقد الشعر وكح وكح وكح وكحد السيف وعليه كلاليب وخطاطيث وحسك كحسك السعدان ما كلمة كحد السيف وكالشعرة جاء زيادة في بعض الروايات التي ليست في الصحيح وكراوران الثعلب هذا جاء غير مرفوع موقوفا على غير غير النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا يعني وصف الصراط بهذا غير أن هذا معناه أن الصراط ينسب لمن يحاسب والذين يحاسبون هم المؤمنون على ما فيهم أما الكافرون فإنهم يذهب بهم إلى النار بلا حساب ومعنى ذلك أن الناس في ذلك اليوم طبقات منهم من يسبق إلى الجنة بلا حساب كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين نو قال ان لما عرضت عليه الأمم قال وقيل لي أنظر إلى هنا أنظر لفق ال... وإذا, انظر وإذا الرجال قد سدت وجوها الأفق فقل لهذه أمتك ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بلا حساب جاء في هذا عدة هوايات زيادة على ذلك منها أن مع كل ألف إنه استزاد ربه فزاده مع كل ألف سبعون ألف يقول الحافظ بن حجر هو حديث حسن أما الروايه الثانية أن مع كل واحد منهم سبعون ألف وهذه رواية ضعيفة فالمقصود أن هذه طبقة يسبقون إلى الجنة بلا حساب وطبقة أخرى تقابل هؤلاء يذهب بهم إلى النار بلا حساب ولكنها تعرض عليهم أعمالهم ويوقفون عليها لان أعمالهم كلها سيئة كلها كفر ليس لهم حسن حتى يحاسبون فيها يبقى الطبقة الثالثة الذين خلطوا بين الحسنات والسيئات وهذا لا يخلو منه إنسان كل إنسان له سيئات ولا حسنات من المسلمين فهؤلاء يحاسبون والله جل وعلا يقضي بينهم وهو جل وعلا يجزي بالحسنه عن شيء اثل امثالها اما السيئه فلا يجزى إلا بمثلها فإذا كان الانسان مثلا سيئاته التي يجزى بها بمثلها سيئه تغلب حسناته فمعنى ذلك انه تعبان انه ذلك فمن رجحت زادت سيئات عن حسناته و ابعده للنار ومن زادت سيئاته ولو مثقال ذره كما قال الله جل وعلا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فإذا زالت حسناته على سيئاته مثقال ذره فهو من اهل الجنه هذه طبقاتهم في الحساب وهم يتفاوتون هؤلاء يتفاوتون تفاوت عظيم انهم من تعرض عليه حسناته كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى النجوى يعني ان الله يناجي بعض عباده قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه يعني ستره فيقرره بذنوبه فإذا راى انه قد هلك لأنه يسود وجهه ولهذا يضع عليه سترة جل وعلا حتى ما يشاهده الناس هذا من ستر الله ورحمته يقول حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج الناس من الستر يمد صحيفته إليهم هاؤم اقرا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابها الى اخر ومع هذا كله إذا حاسب الناس فهو سريع الحساب يحاسبهم كلهم في ان واحد هذا يضع عليه كنفه ويكرره والاخر يحاسبه علانيه امام رؤوس الناس ويحاسبون جميعا لأن أفعال الله وأقواله لا تقاس بأفعال الخلق فالمحاسبة تكون في ان واحد مع كثرتهم من ذو خلق آدم وولد أولادا إلى أن تقوم الساعة كلهم يجمعون المكلفون ومثلهم الجن والملائكه يبدأ بهم أول حاسبون كما قال الله جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين المحاسبة لا تقاس بمن بما بالمتعارب بين الخلق فالله أفعاله لا تقاس بأفعال خلقه فهو على كل شيء قدير وقد جاءت آيات كثيرة فيها وهو سريع الحساب يبين لنا جل وعلا أن محاسبته ليست كما نعرفه نعم. قال ويضرب الله بالصراط بين ظهراني جهنم كقد الشعر أو كعقد الشعر أو وكحد السيف عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كحسك السعدان دونه جسر دحض مزله هو الجسر هو جسر مدحظة مزله يعني المدحظة هي الأرض التي تكون يعني أزازا إذا عصابها الماء ما تثبت عليها الأقدام سمى مدحظة مثل الروم له يعني صفة لمدحظة والمقصود أن العبور على الصراط بالأعمال ليس بالأقدام والقوة من كان مستقيما على صراط الله المعنوي يعني الإسلام الذي جاء به الرسول استقام على ذلك الصراط وسار بسرعة حتى منهم أول من يمر كلمح البصر ثم مثل البرق ثم على حسب أعمالهم كجاود الخيل كالريح كجاود الخيل إلى اخره ثم بعضهم يزحف وبعضهم يسقط بعضهم يتعلق مرة ويسقط وبعضهم تأخذه هذه الكلاليب التي عليه وتلقيه في النار نعم قال فيمرون كطرف البصر أو كلمح البر أو كمر الريح أو كجياد الخيل أو كجياد الركاب أو كجياد الرجال فناج سالم وناج مخدوش ومكدوس على وجهه في جهنم فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة مخدوش يعني يعني أصابه شيء من الكلاليب خدشته فسلم وهذا كل ذلك حسب الأعمال نعم قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة حب سودونها قالوا من يشفع لنا إلى ربنا حب سودونها منهم المظالم التي علم الله جل وعلا انها لا تمنعهم دخول الجنه فلا يدخلون الجنه حتى يطهروا ويهذبوا وتكون قلوبهم صافيه ليس على احد فيها شيء كما قال الله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل يكون اخوانا متحابين متالفين ف بعد ذلك يؤذن الله في دخول الجنة وأول من يفتتح الجنة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني يحبسون هناك فيأتي ويطرق الباب فيقول خازن جنة من فيقول محمد فيقول امرت ألا أفتح لأحد قبلك فيفتح والجنة لها ثمانية أبواب كل باب بين مصرعيه مسيرة شهر يقول صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم ولها كذيض من الناس نعم. قال قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة فيقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم هذا كان في الموقف ليس في هذا المكان خلط بنا نعم. قال من حق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فياتون آدم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل الله فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك ولكن عليكم بإبراهيم فيأتون إبراهيم فيطلبون ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم بموسى فيأتون موسى فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم فيأتون عيسى فيطلبون ذلك إليه فيقول ما انا بصاحب ذلك ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فياتون ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن فانطلق فاتي الجنه فاخذ بحلقه الباب فاستفتح فيفتح لي فاحيا ويرحب بي فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا فياذن الله لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه ثم يقول الله لي ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطه فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي بعثني بالحق ما أنتم في, ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم فيدخل كل رجل منهم على سنتين وسبعين زوجة سبعين مما ينشئ الله وسنتين آدميتين من بنات آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنيا يدخل على الأولى منه منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليه سبعون زوجا من سندس واستبرق وإنه لا يضع يده بين كتفيها. ماشي باقي ماشي باقي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي عليه ماشي ماشي عليه ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي عليه؟ في الاخير عز الأحاديث, قال أخرجه, الأحاديث أكره أكره قال أخرجه الطبراني في الاحاديث الطوال والبيهقي في قال اخرجه الطبراني في الاحاديث الطوال والبيهقي البعث والنشور واسحاق بن في مسنده المطالب العاليه من النسخة المسنده هذا الذي قال لكن هنا مم. كلام ابن كثير إن شاءت قال وقد رواه إسحاق بن رهويح عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد ابن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من أسطط الرجل الأول م. وقال شيخنا الحافظ المزي وهذا أقرب قال وقد رواه عن إسماعيل بن رافع الوليد بن مسلم وله عليه مصنف بين شواهده من الأحاديث الصحيحة وقال الحافظ أبو موسى المديني بعد اراده له بتمامه وهذا الحديث وإن كان في إسناده من تكلم فيه فعامة ما فيه يروى مفرقا بأسانيد ثابتة ثم تكلم على غريبه قلت ونحن نتكلم عليه فصلا فصلا وبالله المستعان يعني أنه مجموع من أحاديث منها ما هو ثابت ومنها وما هو ضعيف فهذا الجمع هذا طريقة بعد ليس ليست سليمة سناده الأول كل فيها الرجل المبهم رجل غير معروف أما إسقاط الرجل معنا ذلك أنه يكون مرسل نعم انا ذكر المحقق أن رواه ابن أبي الدنيا في أول مساق الحديث قال في الأهوال ضعيف هو كله ضعيف بي. كله ضعيف نعم. أما الحديث التي ذكرت فيه, فيه ألفاظ كثيرة صحيحة ثابتة ولكن جمعه بهذه الطريقة نعم قال فصل فأما النفخات في الصور فثلاث نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث كما تقدم بيان ذلك في حديث الصور بطوله حديث الصور ليس ولكن هذا مثل ما سبق ظاهر القرآن خلاف هذا بل ولا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقات اثنتان فقط ليس ثلاث كما قال الله جل وعلا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفة فالراجفه هي النفقه الأولى والرادفة الثانية وقال جل وعلا ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم هم قياموا ينظرون آتان نفختان وفي الصحيحين حديث أبيه وريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين النفقتين أربعون قيل ليا أبي هريرة أربعون سنة قال ابيت قيل أربعين يوما قال ابيت قيل أربعين شهرا قال ابيت يعني أنه ما سمع التمييز من رسول الله يعني ما قال أربعين سنة ولا والظهر أن أربعون سنة وفيه ما أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفخ النفقة الثانية ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش وفيها ألفاظ كثيرة من هذا الكثير كلها فيها أنها نفقتان أما الثالثة فجاءت في القرآن ليست صريحة كما قال جل وعلا في سورة النمل نوح في الصور ففسح من في السماوات ومن في الارض فيجوز ان هذا اول نفقه اول نفقه, نفقة الصور انها يمد تمد فيحصل الفزع ثم يحصل الصعق ان يفزعون اولا ثم يموتون تكون واحده فالله اعلم نعم قال وقد قال مسلم في صحيحه حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون قالوا يا ابا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قال أربعون سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله من السماء ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الدنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة ورواه البخاري من حديث الأعمال الخلق يعني أن تجمع أجزاؤه التي تفرقت في التراب ف يبعث كهيئته يوم ما مات فيتعرفون الناس فيما بينهم هذا فلان بصفته وهيئته ما يختلفون نعم قال وحديث عجب الذنب وأنه لا يبلى وان الخلق يبدأ منه ومنه يركب يوم القيامة ثابت من روايه احمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ورواه أحمد أيضا أحمد أيضا عن يحيى القطان عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يبلى ويأكله التراب إلا عجب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب انفرد به أحمد وهو على شرط مسلم ورواه أحمد, ورواه أحمد أيضا من حديث إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع بنحوه وقال أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب إلا عجب ذنبه قيل ومثل, ومثل ما هو يا رسول الله قال مثل حبة خردل منه تنبتون والمقصود هنا إنما هو ذكر النفختين وأن بينهما أربعين إما أربعين يوما أو شهرا أو سنة وهاتان النفختان هما والله اعلم نفخه الصعق ونفخه القيام للبعث والنشور بدليل انزال الماء بينهما وذكر عجب الذنب الذي منه يخلق الانسان وفيه يركب عند بعثه يوم القيامه ويحتمل ان يكون المراد منهما ما بين نفخه الفزع ونفخه الصعق وهو الذي يريد ذكره في هذا المقام وقال ذكر في هذا المقام وعلى كل تقدير فلا بد من مدة بين نفختي الفزع والصعق قال وقد ذكر في حديث الصور أنه يكون فيها أمور عظام من ذلك زلزلة الأرض وارتجاجها وميدانها بأهلها وتكفيها يمينا وشمالا قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزله, إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حاف خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا الآيات كلها إلى قوله هذا نزلهم يوم الدين ولما كانت هذه النفخة يعني يوم الدين آخر الشورة. لما قسم الناس في أول السورة قسمهم إلى مقرب وإلى صاحب يمين وإلى صاحب شمال وذكر جزائهم وفي آخرها ذكر ذكرهم عند الاحتضار فجعلهم ثلاثة اقسام منهم أيضا أصحاب اليمين يقال لهم سلام يا اليمين يعني إنهم سالمون وأما المقربون ويقال فإنهم لهم روح وريحان وان اصحاب الشمال لهم سموم وحميم يقال هذا نزلهم يوم الدين النزل هو اول ما يقدم للضيف عندما ينزل من راحلته يسمى نزل فنزل هؤلاء جهنم والسموم والحميم اسال الله العافية تمام ولما كانت هذه النفخة أعني نفخة الفزع أول مبادئ القيامة كان اسم يوم القيامة صادقا على ذلك كله كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها وهذا إنما يعني يتجه يعني أن الساعة تأتي بغتا وتبغت الناس وهم يتبايعون أو يشتغلون في أعمالهم فيصعقون نعم وهذا إنما يتجه على ما قبل نفخة الفزع وعبر عن نفخة الفزع بأنها الزاعة لما كانت أول مبدئها وتقدم في الحديث في صفه أهل آخر الزمان أنهم شرار الناس وعليهم تقوم الساعة وقد ذكر في حديث إسماعيل بن رافع في حديث الصور المتقدم أن السماء تنشق فيما بين نفختي الفزع والصعق وأن نجومها تتناثر ويخسف شمسها وقمرها هذه, هذه الأمور يعني اضطراب الأرض وتزلزلها انتثار النجوم لا يمكن يكون هناك حي حي باقي الآن إذا حصل جزء بسيط في الأرض حصل فيه زلزلة هلك الناس وتدكتكت المساكن وكيف إذا كانت الأرض كلها ترج رجا هل يبقى حي لا يمكن والجبال تكون كالعهن المنفوش تصير كالسراب من شدة الاستفاق وشدة الاضطراب هذا أمر لا يمكن يبقى معه هو حي ولكن هذا والله أعلم هذا يكون بعد موت الناس بعد ما ينفخ بالصور فيموتون فتحصل هذه الأهوال التي لا يقوم لها أحد قال والظاهر والله أعلم أن هذا إنما يكون بعد نفخة الصعق حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وجوههم النار وقال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت يعني استجابت وأذنت لربها يعني استجابت أمره وحق لها ذلك ولا أحد يمتنع على رب العالمين تعالى وتقدس نعم قال إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأدنت لربها وحقت الآيات وقال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره وسيأتي تقرير هذا كله وأنه إنما يكون بعد نفخة الصعب وأما زلزال الأرض الله اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد